فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قوما وما هدا يا بني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 مهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى 110. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإن نا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفى قال يا قوم ألم يعذكم ربكم وعدا حسنا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 تِلْقَاوِم فَقَذَفْنَاها فَقَذَفْنَا ذا فَكَذَالِكَ